وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حظنا ولا حرمنا من دونه من شيء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 فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ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 انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كون فيكون والذين اجروا في الله من بعد ما ظلموا لهم بوان انهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره أكبر لو كانوا يعلمون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 112. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 113. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم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 119. وهم لا يستكبرون 110. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.